بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما لَ قَ حَقَّ الْقَوْون عَلَ كثَرم فَوم لا يؤمننون إِ جَعلنَّ فيِي عنَاقم أَغْللَ أَغْل لَ فَ إِلَ الأأَذقان فَوم مُقُمَحون وَجَعَن م بَيْنِ أيديم سَدَّ وَمنِنْ خلَلْفِهِ سَدَّ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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَزَّزْنَا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ومنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.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 فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين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 لهم لا يرجعون وان كل مما جميع لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون واجعلنا فيها جنات نَخِيلٌ وَعِنَابٌ وَسَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ نَفْسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يُغْبِغُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ سَابِقٌ نَهَارًا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبح.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 Qalalladīna kafarū lil-ladīna āmanū an tuʿʿima man law yashāʾ Allāhu aṭʿamahu in antum illā fī ḍalālin mubīn wa yaqūlūna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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت الاصيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما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 وَانْتَازُ اليَوْمَ ايها الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلٌّ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلّمُ نَائيدم وَتَششَدُ أَجُلُون بِمَا كانَُوا وَكْسِبون وَلَ نَ شَ وَلَطَمَسْنَا عَلَ عَيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصّرَاطَ فََّ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 حق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم وَمَشَارِبَ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فلا فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربيب قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم ير الى الاخضر الا را فاذا انتم ممن توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم ان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع